كان بعض السلف بيقول والله لقد أمهلكم حتى أهملكم وسبك مرة تركك مرة سمحك مرة عاف عنك مرة سترك مرة اركع بقى أنا مكمل فكانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى لما عقب على الذنب ده أن ربنا سبحانه وتعالى رفع يده عنه ووكله لنفسه عرف قول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسوا أنفسهم عرف قول الله نسوا الله فانسيهم هو دا كره اللهم بعثهم فثبطوا